السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من اله الذي لا اله الا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع انواع العبادة ولذا قضى ان نعبد الا اياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين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 وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته ان يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك والقادر عليه احبتي في الله احداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي لا أقدمها من باب الطرف الفكري ولا من منطلق الثقافة الذهنية الباهتة الباردة ولا أقدمها هروبا من الواقع بل أقدمها تصحيحا للواقع للواقع المر الأليم الذي رأينا فيه الإنسان يفعل بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية ان تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات ذلك لان كثيرا من الناس ان شغل عما هو آت وتناسى يوما سيعرض فيه الجميع على الله سبحانه وتعالى للسؤال عما قدمت ايدينا في هذه الحياة الدنيا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى لازلت ايها الافاضل اتحدث عن العلامات الكبرى للساعة وقد ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة ابن اسيد الغفاري رضي الله عنه قال حذيفة اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتذاكر يعني ونحن نتكلم ونتناقش فقال عليه الصلاة والسلام ما تذاكرون بتتنقش في ايه بتتكلموا في ايه قالوا نذكر الساعة يا رسول الله فقال بابي وامي وروحي لن تقوم يعني الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات يعني عشر علامات فذكر عليه الصلاة والسلام الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخصف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم تعالوا بنا وقد توقفنا أيها الأفاضل في الحلقة الماضية مع نبي الله عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وقد تضرع الى الله جل وعلا هو واصحابه من الموحدين من امة سيد النبيين تضرعوا الى الله لينجي الله الارض والمؤمنين فيها من شر يأجوج ومأجوج بعدما استجاب الله عز وجل دعوة نبي الله عيسى وخلص الله الارض من شر الدجال وقتله عند باب لد كما بينت في الحلقات الماضية فها هو نبي الله عيسى تضرع الى الله ويرغب اليه واصحابه ان يهلك يأجوج ومأجوج فيرسل الله عليهم النغف والنغف كما ذكرت دود صغير فيجعلهم فرسة اي قتلى كموت نفس واحدة وسبحانه امره بين الكاف والنون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون يهلك الله يأجوج ومأجوج ويرسل على الارض مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر يعني لا بيت مبني بالبناء ولا بيت مبني بالصوف في الصحراء لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فتصبح الارض كالزلفة او كالزلفة او كالزلقة او كالزلقة كلها معاني ثابتة تصبح الارض كالمرآة الصافية الله اكبر وتخرج الارض ثمرتها وتخرج الارض بركتها وتعيش الارض في عهد نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام مرحلة من انعمي بل لم تعهدها الارض في تاريخها الطويل كله تنزل الامنة تنزع البغضاء والشحناء والتحاسد حتى قال حبيبنا المصطفى توبى لعيش بعد المسيح توبى لعيش بعد المسيح توبى لعيش بعد المسيح مرحلة فذة في تاريخ الارض كلها وينعم الناس وفي ليلة من ليالي هذه الايام الكريمة المباركة يقدرها ربنا تبارك وتعالى خلي بقى حضرتك ينام الناس وفي وقت صلاة الصبح يستيقظ الموحدون للصلاة ويخرجون الى بيوت الله تبارك وتعالى يصلون الصبح ويعودون الله لازال الليل مخيما بظلامه مفروض بنصلي وبنخرج من المساجد وبدأ الفجر الصادق او الضوء يملأ الافق بدأ الصباح يظهر بضيائه ونوره الساعة ستة على ستة ونص بقت الساعة سبعة لا زال الليل مخيما بظلامه يا رب سلم يرجع الرجل الى بيته يأب فلان الساعة كام الساعة 8 يا ابن الساعة كام تأكد الساعة 9 الساعة 10 الصباح لا زال الليل مخيما بظلامه الله اكبر الساعات منضبطة الان وقت صلاة الظهر الساعة 12 لا زال الليل مخيما بظلامه سواد حالك وظلام دامس يا رب سلم العصر لا زال الليل مخيما بظلامه الساعة بقت كم اربعة ونص خمسة خمسة ونص وقت الغروب يشهد اهل الارض في الارض كلها آية عجيبة من علامات الساعة الكبرى تلك الاية التي تؤذن بتغير احوال العالم العلوي كله الا وهي طلوع الشمس من مغربها الله اكبر خمسة ونص بالتوقيت الحال تقريبا يجد اهل الارض في مصر ويختلف التوقيت باختلاف الناس على ظهر الارض يجد اهل الارض الشمس تطلع من مغربها اية عزيبة كل شيء تغير. يا الله انا عاوز حضرتك تعيش معايا بقلبك بقلبك وعقلك وكيانك كله يا الله الشمس من يوم ان خلق الله الكون لا تتخلف تطلع من المشرق وتغرب في المغرب لا تتخلف بل بحسبان وبحساب دقيق والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم يا سلام ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل احدب وتربيع اول وتربيع تاني ووو وا وا وا. والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم خلي بال حضرتك من القرآن قال جل جلاله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون جل جلال الله آية من الآيات تستنطق الفطر السوية والعقول النقية والقلوب التقية ليوحدها هؤلاء جميعا خالق الشمس رب البرية جل وعلا آية من الآيات لكن إلف العادة أنسانا كثيرا من آيات الله في الكون لم نعد نلتفت الى هذه الايه تشرق من المشرق تغرب من المغرب وخلاص اصبح الامر عاديا عند كثير منا لكنك لو تنبرت وتفكرت لو حتى خالق السماء والارض لو حتى خالق الشمس سبحانه وتعالى التي لا تتقلف عما درها بل لقد قال العلماء المتخصصون في أكاديمية العلوم بنيويورك في امريكا قالوا بعد حسابات علمية دقيقة وجدنا أن نظام الشمس والقمر قد وضع في الكون بحسبان كلمة بحسبان ترجمة حرفية تقريبا بحسبان يا سلام قالوا لو الشمس تركت مدارها إلى أعلى قليلة لتجمد كل حي على ظهر الأرض ولو تركت الشمس مدارها الذي تسير فيه ونزلت إلى الأرض قليلة بس كده كذا سنط أو اثنين أو ثلاثة سنط لحترق كل حي على ظهر الأرض والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الله أكبر طيب الى الوقت المعلوم والاجل الذي حدده خالق الشمس سبحانه وتعالى ايه اللي يحصل يفاجئ الناس في الارض كلها بطلوع الشمس من مغربها باختلال حركة الكون اختلالا كاملا وبتغيير في العالم العلوي بل والارضي تغييرا جذريا الله أكبر اسمع بأسمع كلا كلام النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي ذر واللفظ لمسلم لأنه لفظ طويل جميل الحديث هو البخاري ومسلم واللفظ الذي سأذكره الآن لمسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون أين تذهب الشمس النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة فيهم كذا الشمس بتغرب فبيقول لهم عليه الصلاة والسلام أتدرون أين تذهب الشمس قالوا الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم إنها تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله عز وجل الله الله العظيم كلام يملأ القلب بالهيبة والجلال لذ العظمة والهيبة والجلال ومع ذلك يملأ قلوب المتشككين شكا ويملأ قلوب المنكرين إنكارا شمس ايه عم الشيخ محمد الله تسجد تسجد ايه هي الشمس التسجد وكيف سجودها مش بقول لحضرتك في قلوب حتمكر وفي عقل حتكذب يا الله الشمس تسجد أيوة أيوة تسجد اقرأ معي القرآن مشكلتنا أننا ابتعدنا عن القرآن القرآن رب العزة قال فيه بأن الشمس بتسجد أي والله ماذا قال اسمع قال جل جلاله ألم ترى؟ يا الله… ترى؟ مين اللي يرى؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام خطب له وعليه الصلاة والسلام ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض عد معايا والشمس الله أكبر بدأ بهذا التفصيل بعد هذا الإجمال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض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 يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلالهم حتى الظلال تسجد ظل المؤمن يسجد طوعا وظل الكافر يسجد كرها وله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ما في الشئ في الكون ما بيسجدش لله إلا من كفر من الإنس ولا والجن ولا حول ولا قوة إلا بالله كل الكون يوحد الله ويسجد لله ويسبح الله تبارك وتعالى إلا من كفر من الإنس والجن لكن كل شيء في الكون في سجود في تسبيح قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن خلاص يكفي هذا لا شوف التفصيل بعد كده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن هو ده اللي نعاوزه ولكن لا تفقهون تسبحهم يا الله إنه كان حليما غفورا الله حضرتك عاوزك بالله تستوعب معايا الآية دي عاوزك تؤث مع قول تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم من قلت الحضرتك أنا ما بيقلل شيء من قدر العقل أفلا يعقلون أفلا يتدبرون قل سيروا في الأرض فانظروا آيات كثيرة لكن يا أخي العقل له مجاله مش نجعل من العقل إلها ليحكم على صريح وصحيح النقل مع كل آية من آيات الله ومع كل حديث صحيح من حديث سيدنا رسول الله نعرض هذه الآية وهذا الحديث على العقل فإن أقره العقل أقررناها وأقررناه أقصد الآية والحديث وإن رد العقل الآية والحديث رددنا الآية والحديث هذا كلام خطير جدا لا يجوز على الإطلاق لمؤمن يؤمن بالله ورسوله أن يجعل من العقل إلها يعبد بل فليبدع العقل في مجاله وفي ميدانه وقد كررت هذا مرارا وتكرارا ولكن لا تفقهون تسبيحهم اللي لنا لبسه ده يا اخي بيسبح المكتب ده بيسبح الحجر بيسبح الشجر بيسبح كل شيء يسبح الله في الكون وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون التسبيحهم ليه إنه كان حليما غفورا يا الله حليما تبدأ كان السياق بيقتضي إنه كان سميعا بصيرا يسمع من يسبح ويرى من يسبح لا السياق الله عز وجل يختم الآية بقول إنه كان حليما غفورا ليه إنه كان حليما بكم إذ حجب عنكم تسبيح الكون من حولكم حلم منه سبحانه وإلا فورب الكعبة لو كشف الله لنا تسبيح الكائنات والمخلوقات من حولنا لطاشت عقولنا عاوز حضرتك تتصور لو ان الله اذن جل جلاله في ان يسمعنا تسبيح الكون. التوب اللي انا نبسه بيسبح الطعام اللي هيوضع امامي بيسبح السيارة اللي انا هركبها بتسبح الشجرة اللي جنبي اللي انا جالس تحتها مش ممكن عقل يطيش انه كان حليما طيب غفورا. آه غفورا لكم لغفلتكم عن تسبيحه جل وعلا مع أنه كرمكم وفضلكم على كل شيء في كونه ومع ذلك لا يغفل الكون عن تسبيحه في الوقت الذي يغفل فيه كثير من بني الإنس ومن كفر أيضا من الجن له كان حليما غفورا يا الله طيب الشمس بتسكت بس كيفية السجود ولكن لا تفقهون التسبيح لا نفقه كيفية السجود يا اخي دعك من سجود البدن الاصل ان يسجد القلب لله جل وعلا كيف يسجد القلب انت تقول سرت والقمر سرت والقمر مع ان القمر في مداره وفي افقه الاعلى لم يترك السماء ومع ذلك كان معك في اي خطوة خطوطها في الطريق انا ماشر القمر معايا القمر في الأفق في في الأفق الأعلى للسماء لم يترك مكانه هذا مثال فلا ينبغي على الإطلاق أن ننكر آية من كتاب الله أو أن نرد حديثا صحيحا لسيدنا رسول الله بدعوى أن العقل لا يستوعب الآية ولا يستوعب الحديث خلق الله للشمس وللقمر وللكائنات من حولنا إدراكا لا يعرفه إلا الله أدركت به الأمانة التي عرضت عليها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إذا الشمس تسجد لله تبيرجع بقى معايا تاني بسرعة كذا للنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة بيقول لهم أتدرون أين تذهب الشمس قالوا الله ورسوله أعلم قال إنها تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله جل وعلا يعني بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ما ينفعش تحكم القانون المدي البشري على أمر غيبي أنت تعرفوش. انا لو قلت لحضرتك من عشرين او من خمسين سنة فيه جهاز هتمسكه في ايدك وهتكلم به واحد في امريكا هتقول لي يا رجل انت مجنون او مسك الجوال تكلم به في امريكا وفي روسيا وفي اليابان وفي الصين وانت في مكانك الذي انت فيه لو قلت لحضرتك من مئة سنة مثلا ان ممكن اقيران الان مسلم في امريكا او في روسيا او في بريطانيا او في اي مكان على وجه الارض يقول لي يا رجل خليك عاقل انت بتتكلم سبحان الله رأين الان في عصرنا عصر الفضائيات وعصر الانترنت وعصر الهاتف المحمول العجب العجاب العجب العجاب هذا لمن يريد منا ادلة عقلية وما اكثرها ورب الكعبة لمن كان له قلب او ألق السمع وهو شهيد انها تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله جل وعلا اسمع النبي بول ايه بول فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي الله اكبر ارتفعي فارجعي من حيث جئتي قال الحبيب فتصبح طالعة من مطلعها يعني من المشرق قال ثم تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله عز وجل فلا تزال كذلك حتى يقال لها اي للشمس ارتفعي فرجعي من حيث جئت قال الصادق فتصبح طالعة من مطلعها اي من المشرق فلا تزال كذلك حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش حتى يقال لها ارتفعي فاصبحي طالعة من مطلعك قال الحبيب فلا تزال كذلك لا يستنكر الناس منها شيئا يعني خلاص اصبح الامر عاديا كل يوم بتشرق من المشرق وتغرب في المغرب لا يستنكر الناس منها شيئا قال فلا تزال كذلك حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فيقال لها ارتفعي فاصبحي طالعة من مغربك يا الله من مغربك الوضع اختلف كل يوم يأذن له الملك تطلع من المشرق تغرب في المغرب سأتي اليوم الذي يأمر فيه الملك الشمس وهو خالقها جل جلاله ان تشرق او ان تطلع من المغرب النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة اتدرون متى ذاكم انت عارفين الكلام ده ممكن يحصل امت قال صلى الله عليه وسلم ذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا خلاص ان الله وان اليه راجعون خلاص انتهى اغلق باب التوبة لا يقبل الله اذا طلعت الشمس من مغربها توبة الكافر او توبة المسلم العاصي يا الله ليه اول ما الخلق في الارض بلا استثناء ما فيش بشر على وجه الارض حين يرى الشمس تطلع من المغرب الا وعلن الايمان لا خلاص ما عاد كلام خطير روى الامام مسلم وأحمد وغيرهما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها خلي بالك لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس اسمع آمن الناس كلهم أجمعون شيخ تعبير النبي في الثلاث كلمات دول آمن الناس كلهم أجمعون الناس كلهم اجمعون قال فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا وفي رواة اخرى جميلة في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها خلي بالحضرتك طلوع الشمس من مغربها طب والتانية والدخان ايه الدخان ده هنقوله دلوقتي بسرعة والتالتة الدابة تلت ايات إذا خرجت آية من الآيات التلاتة دول مفيش توبة لا ولا المسلم عاصي خلاص طلوع الشمس من مغربها تمت يلا سرعة، لسه الشمس ما طلعتش من المغرب ولسه الرحمة زالت لم ترتقي إلى الحلقوم في مسند أحمد بسند الصعيم من حديث أبي ريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقبل التوبة من أحدكم ما لم يغرغر لسه ما بلغتش الحلقوم وده ما فيش تعرض مع القرآن اطلاقا لان انت لا تدري ما هي اللحظة التي ستنام فيها على فراش الموت لتبلغ الروح منك التراقية او الحلقوب الان ان الله تعالى كما في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب موسيق الليل حتى تطلع الشمس من مغربها الباب مفتوح لا زال الباب مفتوحا للمذنبين العصاة من أمثالي يلا بسرعة والله الآن الآن انت مستني ايه انت مستنية ايه يا أختي انت منتظر ايه الآن لم تطلع الشمس من مغربها لا زال في الوقت فصحة يا نادما على الذنوب اين اثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك يا أسير المعاصي ألا تبكي على الذنوب الماضية يا أسير المعاصي أما تخشى من الهاوية دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وبكها يا مذنب. لن ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها لا زال في العمر فسحة لا زال في العمر بقية يلا بسرعة والله العظيم لا يضمن أحدنا متى سيموت ومتى سيرحل لا تسوف سوف أتوب بلاش سوف دي بكرة حتوب بلاش بكرة دي لا الان جدد التوبة وانت حضرتك معاه تسمعني دلوقتي عاهد ربك على ترك المعصية عاهد ربك على ترك الذم عاهد ربك على فعل الطاعة عاهد ربك على ترك الربا عاهد ربك على بر والدي عاهد ربكي عاهدي ربك على لبس الحجاب على المحافظة على الصلاة في اوقاتها على الاحسان إلى الجيران على اتقان العمل على أن نشهد لهذا الدين شهادة قولية وقلبية وخلوقية عاهد ربك على أن تمثل الامر وتجتنب النهي وتقف عند الحد فاذا جاءك الموت في اي لحظة من اللحظات سعدت في دنياك واخراك ايا عبدكم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. انسيت لقاء الله واللحدة والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية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 لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة طيب ليه لأن الناس يرون من الآيات ما يلو الأعناق لي للإيمان بالله جل وعلا وحالهم كحال من نام على فراش الموت وحضره الموت خلاص معك شيء فعلا ما انت يا ما ذكرت بالقرآن ويا ما ذكرت بكلام النبي عليه الصلاة والسلام كنت بتهزأ بالعلماء وكنت بتسخر بالقرآن وكنت بتكذب كلام النبي عليه الصلاة والسلام بدأ تنتقل من مرحلة علم اليقين الى مرحلة عين اليقين بدأ ترى. ترى الوقائع والاحداث بتقع المسيح الدجال يأجوج ومأجوج رأيت عيسى بن مريم رأيت الشمس تطلع من المغر ايات خلاص انتقلت الى مرحلة عين اليقين معينة بقى للحقائق وبعدين في نفس اليوم اللي تطلع فيه الشمس من المغرب تخرج الدابة ايه الدابة دي واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ده قرآن عم شيخ اللي انت بتقولي ده قرآن. آه قرآن آية من آيات سورة النمل. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض ما تنكرش بقى ما انت حضرتك سمع التليفون بتكلم والتليفزيون بتكلم والشاشة أمامك ابتتكلم لا تنكر بعد بعقلك يعني لا تعربة تعطل كل شيء بالعقل اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا ليقنون الدابة دي تخرج في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها جبت الكلام دامنين من قلت ما فيش كلام ابدا يقال في مثل هذا الا بدليل من قرآن او من سنة لان هذا غيب لا يؤتى او لا يتأت الا بالقرآن او بالسنة ما يصط... لا ينبغي لاي عاقل ان يتكلم في مثل هذه المسائل وفي مثل هذه الاحداث والفصول وال... والعلامات الا بآية من كتاب رب الارض والسماوات او بحديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روى الامام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة في هذا اليوم ضحن قريبة جدا قال عبد الله بن عمر فأي هاتين العلامتين سبقت صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا الأخرى على إثرها قريبا وأنا ذكرت قبل ذلك حديث رسول الله في مستدرك الحاكم السلد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال الأمارات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا تخرج الدبة ايه الدبة عم الشيخ دبة يكفي هذا قوي يكفي هذا لو حضرتك رجعت كتب التفسير وكتب التاريخ وكتب القصص يا الله ستقرأ اخبارا عجيبة وروايات غريبة جدا في الدبة لكن اخي الحبيب لا يجوز لإنسان عاقل يحترم العلم ويحترم العقل ويحترم الدليل ويحترم التحقيق العلمي أن يلهث وراء هذه الأخبار ووراء هذه الأساطر والأوهام بل يكفينا تماما أن نقتصر على ما اقتصر عليه القرآن والسنة دابه تخرج تنطق تتكلم مع الناس بكلام واضح لتخبرهم بأن الناس كانوا بآيات الله لا يصدقون ولا يوقنون ولا طالما ذكرهم العلماء بعد الأنبياء فسخروا واستهزؤوا وأنكروا وأعرضوا وكذبوا آية من آيات الله علامة من العلامات الكبرى الدابة دي سبحان الله تخرج لتميز بين المؤمن والكافر يا رب سلم تسم المؤمنة على جبينه فينير وتسم الكافرة على انفه فيظلم كما في رواية الامام احمد في مسنده بسند صحيح من حديث ابي أمامة رضي الله عنه عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بس ما ترجعش بقى نحنس في حاجة بقى نرجع طب يا ترى الدب ديت. اه بعض اهل العلم قال هي الفصيل لناقة صالح وبعضهم قال لا ده التعبان اللي ظهر على الكعبة واعترض على قريش حين أرادت أن تجدد بناء الكعبة وبعضهم قال لا ده الدابة دي أعد يوصفها أوصاف غريبة جدا يقول لده رأسها رأس ثور وأذنها أذن فيل وعينها عين خنزير ورقبتها كل ده كلام ملوش أصل ملوش قيمة علمية على الإطلاق ولا نبغي أن ننشغل به أبدا يكفي فقط ان تعلم ان هذه الدابة علامة من العلامات الكبرى تخرج من الارض في الوقت الذي يشاء الله في اليوم الذي ستطلع فيه الشمس من المغرب ونحن بدأنا ننتقل الى وقت الخوارق وعصر الخوارق لان الساعة على الابواب في هذا الوقت حينئذ وتخرج هذه الدابة لتكلم الناس وللتكلم يخبر الناس بانهم كانوا لا يقنون حتى لو امن من امن بعد ذلك ملوش اي قيمة لانه كما قلت اذا خرجت الدبة وطلعت الشمس من المغرب وظهر الدخان الذي يملأ الارض لا يصاب المؤمن منه الا كما يصاب بالزكام الذي نراه الان اما الكافر يدخل فيه هذا الدخان فينتفخ فيخرج من كل مسمع فيه او من كل مسمع منه دي علامة من العلامات الكبرى يكفي هذا أيضا في هذه العلامة أنا لا أحب أن ألهث كثيرا وراء هذه الأخبار وراء هذه الإسرائيليات لأنه لا ينبغي لمن يحترم التحقيق والعلم والعقل والدليل أن يتكلم في هذه الغيبيات إلا بدليل من كتاب الله أو بكلام للصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء على رأس وعيني لكنها لا تعنينا البتة ما لم تكن من كتاب الله او من سنة رسول الله لان هذا غيب لا يجوز لاحد ايا كان مركزه وموقعه ان يتكلم فيه الا بدليل من قرآن وسنة يكفي هذا اوي تخرج الدبة ودخان على متنية يصاب المؤمن في الارض منه كما يصاب الان بشيء من الزكام ويدخل الى الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه وبعد هذا يرسل الله عز وجل الريح الطيبة لتقبض أرواح الموحدين المؤمنين على ظهر الأرض فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال حبة من إيمان كما في رواة الصحيحين من حديث ابن مسعود إلا قبضت قال المصطفى حتى لو دخل أحدهم كبد جبل يا خبر بيض على التعبير حتى لو دخل أحدهم كبد جبل يعني عمق جبل لدخلت هذه الريح فقبضت روحه الله أكبر خلي بقى حضرتك بقى عشان تستوعب الأحداث كلها مع بعضها قال عليه الصلاة والسلام فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة وفي رواية مسلم قال حتى لا يقال في الأرض الله الله الله ما شاء الله أسألها أنا قد وفقت في ربط الأحداث وربط العلامات ببعضها البعض عشان تستوعب المعنى كاملا عشان تعيش بعقلك وقلبك في آن دخان وبعده ريح باردة تقبض أرواح المؤمنين ما يبقاش على وجه الأرض مؤمن ده لسه في علامات يا شيخ كبيرة لسه في الخسوف التلاتة ولسه في النعر آخر علامة أيوة يا سلام وهو من رحمة الله جل وعلا بأمة الحبيب المصطفى ألا تشهد الأمة أي لا يشهد الموحدون والمؤمنون من أمة الحبيب المصطفى هذه العلامات المفزعة المرعبة هذه العلامات من آيات العذاب من رحمة الله بالأمة ألا يشهد الموحدون من أمة المصطفى هذه العلامات بل لا يشهدها إلا من كفر برب الأرض والسماوات جل وعلا الله يبقى خلاص المؤمنون قبضوا جميعا يبقى ما تستغربش بقى لما اقولك ان المرحلة دي هي اللي هيهدم فيها البيت الحرام اه اه كده خلاص المسائل بقت واضحة كده ترعبتنا عم الشيخ في اول حلقة او في تاني حلقة تقول لنا يهدم البيت وتهدم الكعبة مستحيل آه لكن الوقت الصورة وضحت اه ما عدش مؤمن اه خلاص ما عدش موحد يحج البيت لا خلاص لا اصدى خلاص على الابواب العلمة خلاص الساعة هتقوم بعد هذه الاحداث مباشرة, مباشرة طبعا مش مباشرة بتوقيتنا الله جل وعلا هو الذي يعلم لكن خلاص ما عادش في شيء في الكون فيه مرحلة تانية مرحلة الحياة الاخرة فيقبض المؤمنون لا يحج البيت احد يبقى هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول والحديث الرئي البخاري ومسلم حديث ابو ريرة يخرب الكعبة ذس السويقتين يا سلام يا حبيبي يا رسول الله ايه ده, إيه ده والله العظيم كل ليلة بازداد حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ليلة مش ممكن ده النبي وصف المسائل بصورة دقيقة جدا وبصورة واضحة قوي حتى الرجل اللي هيهدم الكعبة النبي شافه وبوصفه وبوصف لونه وشكله ايه وساقه شكلها ايه مش ممكن مش ممكن يخرب الكعبة ذس السويقتين يعني رجل له ساقا دقيقتان نحيفتان يخرب الكعبة ذس السويقتين من الحبشة ذس السويقتين من الحبشة رواية تاني رواية ابن عباس في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام كأني به يا الله كأني به يعني كأني شايفه. صلى الله عليه وسلم ده موضوع متصلش على النبي صلى الله عليه وسلم كأني به أسود يا الله لونه أسود كأني به أسود أفحش يا الله إيه الوصف ده أسود طب خلاص ماشي عارفين اللون الأسود أفحش الأفحش المعروف المتبعد ما بين الساقين المتبعد ما بين الساقين اسمه أفحش هو ده الرجل وصف الرجل اللي يهدم الكعبة في هذه المرحلة اللي ما يكونش فيها موحد على وجه الأرض كأني به أسودة أفحجة يقلعها يعني الكعبة حجرا حجرا حجرا حجرا في الوقت مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي غريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم تأتي الحبشة فتخرب البيت تخريبا لا يعمر بعده أبدا خلاص لا يعمر فاللي يلحق الآن يستمتع بالبيت يستمتع اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا من العمرة والحج والتمتع ببيتك يا أرحم الراحمين لا تدري لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة وهم الذين يشهدون العلامات الأخيرة خسوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب والخصف معروف خصف بالارض يخصف الله الارض باهلها في المشرق وفي المغرب وفي قلب الجزيرة واحنا اتفقنا الان على انه لا يوجد في هذه المرحلة على وجه الارض مؤمن موحد بالله جل وعلا بل شرار الخلق حتى لا يذكر احدهم في الارض كلها لفظ الله حتى لا يقال في الارض الله الله دول بقى اللي يشهد الخسوف الثلاثة هؤلاء هم الذين يشهدون الخسوف الثلاثة والنار خصف بالمشرق خصف بالمغرب خسهم بالجزيرة العرب طيب ايه النار قال عليه الصلاة والسلام واخر ذلك نار نار تخرج من اليمن سبحان الله موطنها او مبدأ خروجها من اليمن من قعر عدن وعدن معروفة واليمن معروفة تطرد الناس الى محشرهم الى ارض المحشر انتهت الحياة الدنيا انتهت العلامات الكبرى للساعة بدأت مرحلة أخرى تختلف تمام الاختلاف تطرد الناس إلى محشرهم إلى أرض المحشر وتبدأ هذه المرحلة بنفخة مزلزلة تفك أواصر الكون وتدمر عراه حين يأمر الملك جل جلاله إسرافيل بالنفخ في الصور صور ايه الصور روى أحمد أبو داود والترمذي بسند صحيح أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الصور فقال عليه الصلاة والسلام قرن ينفخ فيه قرن زي البوق زي البوق قرن ينفخ فيه من الذي ينفخ اسرافيل من اسرافيل ملك من ملائكة الملك القدير جل جلاله موكل بالنفخ في الصور هذه وظيفته التي خلق من اجلها جبريل موكل بالوحي ميكائيل موكل بالقطر والارزاق إسرافيل موكل بالنفخ في الصور ملك الموت موكل بقبض الارواح ملك ساجد لا يرفع رأسه ملك راكع, راكع لا يرفع رأسه ملك قائم هذه وظيفته ملك يسبح ملك يستغفر ملك يطوف حول البيت المعمور في السماء السابعة ملك ملك كل ملك له وظيفة خلق من اجلها لا يفطر عن الذكر ولا عن التسبيح كما قال ربنا جل وعلا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اسرافيل وظفت فقط ومهمته فقط ان ينفخ في هذا القرن أو في هذا البوق أو في هذا الصور كم نفخة ثلاثة على الراجح نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث لا لا تاني بس بالراحة شوية عشان نستوعب المعاني دي النفخة الأولى نفخة الفزع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 إلا من شاء الله إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. طيب إلا من شاء الله من المستثنة من اللي مش هيفزع قال العلماء هم الأنبياء والشهداء وأنا أقول لم يثبت في ذلك كلام عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ومن ثم إلا من شاء الله نقف عندها كما قال ربنا تبارك وتعالى لسنا في حاجة إلى المزيد إذ لو علم الله أن في الزيادة على هذا خيرا لأمة محمد والله ذكره فلنقتصر على ما جاء في كتاب ربنا ولنقتصر على ما جاء في سنة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إلا من شاء الله نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الآمنين في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه أهل التقى لا يفزعون أبدا أهل الإيمان والاستقامة لا يفزعون أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة أم على فرش الموت وهم يخرجون من القبور ما فيش فزع يا رب اجعلنا منهم يا رب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائك أم على فراش الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وهم يخرجون من القبور كما قال علماؤنا أيضا في معنى آخر يخرجون القرفة يبشرون ايضا ببشرة الملائكة لهم ان تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وفي ارض القيامة في ارض المحشر اذا فزع الناس واذا خاف الناس وجهنم اتي بها كما سأفصل لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونه ومع ذلك الناس فرعب وفزع لكن اهل التقوى واهل الايمان في امن ان المتقين في مقام امين الله في مقام أمين فيشخوف ولا فزع ولا حزن توحيد والإيمان والتقة اللهم ارزقني وياكم الإيمان والتقوى واجعلني وياكم من المؤمنين المتقين الصادقين إنه لي ذلك والقدر عليه طيب ينفخ إصرافيل ملك من ملائكة الله عز وجل في الصور نفخة الفزع النفخة الأولى يا الله شوف اسمه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه كما في الحديث الذي رأى الإمام أحمد وأبو داودة والترمذي بسند صحيح بشواهده من حديث أبي سعير الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنعم يا الله النبي اللي بيقول كده كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن يقصد إصرافيل كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأصغى سمعه وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر يا الله حضرتك استوعبت الكلمات دي استوعبتها يا أختاه شوف النبي عصم يقول ليه بقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن أي وقد أخذ إصرافيل الصورة وأصغى سمعه وشخص بصره أو شخص ببصره ينتظر متى يؤمر مستنف كل لحظة لا يطرف ينتظر الامر من ملك الملوك جل جلاله انفخ انفخ نفخة الفزع ليتزلزل الكون لتتزلزل الارض وسأقف معها بالتفصيل في الحلقة القادمة انشاء الملك الجليل ينفخ اسرافيل النبي بقول كيف انعم انعم ازاي بالحياة واطمئن واسرافيل منتظر في اي لحظة ينفخ في الصور صحابة شق عليهم ذلك قالوا فما نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل قولوا جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل كما قال اصحاب النبي صلى الله عليه وآل وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل لان من قال ذلك باذن الله رده الله تبارك تعالى الى بامن وامان وسلم وسلام فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم النبي خايف أيوة معقول ما هو حضرتك على قدر حبك لله يكون خوفك وإجلالك قال الحبيب أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية كل ما الحب يزداد كل ما القلب يمتلئ بالخوف والوجل منه سبحانه وتعالى وما فيش لم تعرف الأرض أخشى من محمد بن عبد الله لربه جل في علاه صلى الله عليه وسلم كيف أنعم النبي يقول أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله جل وعلا الملائكة تعرف قدر الله وجلاله والمصطفى صلى الله عليه وسلم يعرف قدر الله وجلاله نبي خايف أي وخايف عثمان بن مضعون رضوان الله عليه والحديث في صحيح البخاري وأختم ذي حلقة الليلة لما مات قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب تقصد عثمان بن مضعون عثمان ابن مضعون هو أول من نقب السلف الصالح عثمان بن مظعون اول من دفن بالبقيع عثمان بن مظعون شهد بدرا والنبي قال لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ثبت في مسند احمد بسند فيه ضعف وقد حسنه العلامه احمد شاكر رحمه الله تعالى ان النبي لما مات عثمان بن مظعون قبل النبي عثمان بن مظعون وبكى وسال دموع النبي على خد عثمان رضي الله عنه ويا لها والله من كرامة ومن امن ومن شرف ومع ذلك لما مات قالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك أن الله أكرمك فقال لها الحبيب وما يدريك أن الله أكرمه قالت سبحان الله فمن يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مظعون فقال المصطفى أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو لا له الخير ثم قال بأبي وأمي وروحي والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم يا الله والله ما أدري الحبيب اللي بيقول كذا والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم ما تغترش بحاجة لا بعلم ولا بعبادة ولا بتاع لا كسر بين يديه سبحانه وتعالى والله ما هتوصل لله جل وعلا ولرحمة إلا بالانكسار بين أديه وإلا بالذل له سبحانه وتعالى لن يدخل أحدكم, أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت رسول الله قال ولا أنا إلا أي أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فلما تخاف من ربنا على قدر معرفتك به خوفك منه على قدر حبك له خوفك منه جل جلاله على قدر علمك به أنا أعرفكم بالله قل مصطفى وأشدكم له خشية أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية عشان كده بيقول كيف أنعم وقد التقى صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر من الله جل وعلا تعالوا نتوقف مع إصرافيل قبل أن ينفخ نفخة الفزع لنعيش في الحلقة القادمة مع هذه الأحداث المفزعة أسأل الله أن يؤمنني وإياكم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته